والله لن تحل مشاكلنا ولن تكشف همومنا ولن تتبدل أحوالنا إلا إذا استقمنا في الصلوات أي حياة هذا والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربه أعظم من المحافظة على الصلوات قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل. فجعلناه هباء منثورا. لما تنزل قول الله جلت لعلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع أمة الصلاة يا جبريل تضيع أمة الصلاة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 هي التي تنهانا عن الفلاحش والمنكرات يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله أما يكفيك أن الله فرضها فوق السماوات أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سماوات أمره بخمسين صلاة فلا زال يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات بأجر خمسين خمس صلوات بأجر خمسين الصلاة نور كيف تستطيع أن تسير في الظلمات كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام إلى الصفوف المصلين مآسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحلمان ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زماني متى ستنضم إلى صفوف المصلين وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون وستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون متى ستستقيم وتعلم أن أعظم أمور الدين بعد توحيد الله المحافظة على الصلوات والمسارعة إلى المساجد والمحافظة على تكبيرات الإحرام خمس صلوات من أداهن حيث ينادى بهم. كنا له نوراً وضياءاً وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه.